لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وأعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور رحيم قل ما كنت بذعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أكلم تبعوا إلا ما يوحى إليّ وما أنا إلا نذير مفيد. ألا رأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل. على مثله وشاهد شاهد من ذري إسرائيل على مثلي فأمن واستكبرت إن الله لا يهدي القوم الظالمين